خمسة عشر استمع إلى الحوار التالي ثم أعده السلام عليكم ما اسمك؟ وعليكم السلام اسمي جميل من أين أنت؟ أنا من أنقرة